أما بعد أيها الإخوة الكرام فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري الثاني والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار رحمه الله تعالى في هذا اليوم السبت السادس عشر من شهر ربيع الآخر سنة ست وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام نتدارس في مجلسنا هذا بعون الله تعالى وتوفيقه أحد أبواب دلالات الألفاظ وهو باب الظاهر والمؤول وقبل الشروع فيه لبيان موضع هذا الباب من أبواب دلالات الألفاظ عند الأصوليين فإن تقسيم دلالات الألفاظ عندهم من حيث الوضوح والخفاء تنقسم إلى مراتب من حيث الخفاء إلى الوضوح كالتالي أولها المجمل الذي لا يتبين مراده منه والذي يتوقف في فهمه ومعرفة المراد منه على مبين من غيره أو من خارج عنه فاللفظ المجمل الذي لا يتضح مراده ومعناه إلا ببيان والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ هل القرؤ هنا؟ جمع قرء بمعنى الطهر أو بمعنى الحيض وهل عدة المطلقة بالحيض أو بالأطهار المعنى محتمل لأن اللفظ مشترك والاشتراك أحد أسباب الإجمال هذا المجمل لا يمكن لفقيهم أن يعرف المراد منه المقصود في الآية الكريمة إلا ببيان من غيره فهذا هو المجمل الذي يحتاج إلى بيان فأول درجات دلالة اللفظ من حيث الخفاء المجمل يليه بعد ذلك طبعا يقولون في التقسيم المجمل يقابله المبين من حيث الرتبة هو مبين واضح لكن الغامض الذي لا يفهم معناه يسمى مجملا الرتبة الثانية والثالثة المتقابلتان الظاهر والمؤول وهما كل لفظ احتملا أكثر من معنى كل لفظ احتمل أكثر من معنى مع كونه في أحد المعاني أرجح محتمل معنيين فأظهر هو في أحدها محتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أظهر فكل لفظ احتمل معنيين ثلاثة أكثر لكنه في أحد هذه المعاني أرجح من غيرها وأظهر من غيرها فإن حملناه على المعنى الظاهر المتبادر الراجح سمي ظاهرا حملناه على المعنى المرجوح بقرينة لأجله صرفنا اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المعنى المرجوح المحتمل سمي مؤولا، فالظاهر والمؤول هما طرفان في دلالة لفظ واحد طرفان في دلالة لفظ واحد يقول رأيت أسدا وأنت يمكن أن تقصد به الأسد الحيوان المفترس ويمكن أن تقصد به رجلا شجاعا فقلت رأيت أسدا هذا محتمل وهذا محتمل أي المعنيين هو المتبادر من لفظة أسد الأول الذي هو الحيوان فإذا حملت لفظة أسد في هذه الجملة على معناها الظاهر المتبادر قيل هذا دلالة ظاهر وإذا حملناها على المعنى المحتمل المرجوح الذي هو الرجل الشجاع احتاج إلى قرينة فإن فعلت سمي هذا تأويلا وعندئذ تكون دلالة اللفظ هذا أو تسمى رتبة اللفظ هنا من حيث الدلالة المؤول فالظاهر والمؤول درجتان من درجات دلالة الألفاظ لللفظ الواحد المحتمل لمعنيين فأكثر إذا فهمت هذا رعاك الله فهذا هو الباب الذي نتدارسه في مجلس اليوم وأهميته عند الأصوليين والفقهاء على حد سواء أن أكثر دلالات الألفاظ المتعلقة بأحكام الشريعة الفقهية العملية هو من هذا القبيل وبالتالي نشأ عنها خلاف الفقهاء لتفاوت الأفهام في استنباط المعنى من ذلك اللفظ أو من تلك الألفاظ، فهذا يذهب إلى المعنى الأول وذاك يذهب إلى المعنى الثاني، ثم هو يستدل بقرينة وذاك يرجح بدليل آخر، فتأتي الأفهام المتفاوتة والمعاني المحتملة والاجتهادات المتباينة فينشأ عنها خلاف الفقهاء، فلا تعجب إذن أن تجد أحيانا بعض المسائل. التي يختلف فيها الفقهاء والدليل فيها واحد الدليل فيها واحد ثم في المسألة ذاتها قولان للفقهاء ومرد ذلك كما قلت إلى من يرى أن هذا اللفظ يحمل على ظاهره فيقول به ومن يحمله على معناه المرجوح ويستدل بقرينة فيرجع بها المعنى فيقول بها ومن ذلك ما ذكر في أكثر من مجلس في مسألة حكم. أو جواز رجوع الواهب في هبته بعد أن يهبها. يقول عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه قال جمهور الفقهاء هذا دليل على تحريم الرجوع في الهبة والدلالة واضحة ظاهرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لنا مثل السوء ثم ضرب بمثال مستبشع مستكره قبيح لا تقبله النفوس الأبي أنه كالكلب أكرمكم الله إذا تقيأ فإنه يعود يلعق قيئه فيأكله تنفيرا للنفوس عن أن يرجع الشخص في الهبة إذا وهبها. وذهب الشافع رحمه الله إلى أن ذلك ليس على التحريم بل هو على الكراها ويرى أن هذا من باب إعمال دلالة التشبيه في النص قال كالكلب يقيء وتشبيه الشيء بالشيء يقتضي تسويته به فإذا شبه الواهب بالكلب فيأخذ حكمه فهل يحرم على الكلب أن يعود في قيئه؟ ما يحرم؟ فكذلك الواهب مثله غاية ما في الأمر أنه بشع وأنه مكروه لكن لا على التحريم. وفي بعض الروايات أن الإمام أحمد رحمه الله ذكر أنه ناقش شيخه الشافعية في المسألة فأجابه الإمام الشافع بهذا فقال له الإمام أحمد لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لنا مثل السوء فجعل هذا قرينة على أن التشبيه لا يقضي تسوية من كل وجه وإن هو مثله، لكنه قال ليس لنا يعني لا ينبغي أن نكون كذلك فهذا النفي يرده إلى المنع فالشاهد هذا لفظ واحد وهو يحتمل أكثر من معنى وإن كان أرجح في بعض المعاني من بعض أقول فلأجل هذا كان كثير من خلاف الفقهاء متوقفا على هذا الباب وأغلب أدلة الشريعة والتي يستنبط منها أحكام الفقه هي ظواهر ما معنى ظواهر؟ لفظ عام والعام ظاهر الدلالة بمعنى أنه يحتمل العموم مع احتمال التخصيص المتوقع والوارد على العمومات دلالة الأمر وجوب مع احتمال الاستحباب دلالة النهي تحريم مع احتمال الكراهة دلالة المطلق إطلاق مع احتمال التقيد دلالة النصوص محتملة للنسخ إذا الاحتمالات قائمة فمع وجود الاحتمالات يبقى أن نقول إن أكثر أدلة الشريعة التي يستنبط منها الفقهاء هي أدلة ظواهر لها ظاهر في المعنى مع احتمال فصار من المتعين على طلبة العلم في دراسة الأصول فهم هذا الباب لما؟ لأنهم يقولون اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى محتمل فإن الحملة الأصل أن يكون على المعنى الظاهر ولا يجوز صرفه عن ظاهره إلى المعنى الثاني أو الثالث المرجوح إلا بقرينة إلا بدليل وإذا فعلنا فصار هذا تأويلا وهذا إذن هو الباب الذي يشرح فيه المصنف رحمه الله معنى الظاهر ومعنى المؤول وما المقصود بالظاهر والمؤول أو بالتأويل مع بعض الأمثلة التي يضربها لأتأويلات عدت ضعيفة أو مردودة لأجل عدم انطباق الشروط الصحيحة للتأويل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 فإذا قلت هذا باطن الشيء فيقابله ظاهره الجزء الخارج منه وسمي ظاهرا لوضوحه فإذا هو عائد إلى معنى الوضوح تقول الظاهر كذا يعني الواضح لي كذا أو يظهر من الأمر كذا يعني يتضح وتقول ظهر الأمر يعني بان واتضح إذن الظهور الوضوح والظاهر الواضح وهو خلاف الباطن في أصل اللغة أما في الاصطلاح فأتى بتعريف الآمدي رحمه الله فقال ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا ما دل دلالة ظنية ما جنس في التعريف ويراد به كل لفظ ما يعني اللفظ الذي يدل دلالة ظنية وقال دلالة ظنية لأنه لو كان قطعيا لم يكن ظاهرا بل كان نصا أحسد النص ما دل دلالة قطعية ما الفرق الدلالة القطعية الاحتمال فيها تألفاظ الأعداد فيطعم عشرة مساكين عشرة لا تأويل فيها ولا يمكن أن يحمل على غير العدد المراد فهذا العدد دلالة قطعية فقال هنا ما دل دلالة ظنية ومعنى الظن هنا أنه المحتمل لغيره ثم هذه الدلالة الظنية سواء كان مردها إلى وضع اللغة أو إلى العرف كيف يعني مثل لفظة أسد قبل قليل لفظة أسد اللغة من حيث الوضع اللغوي دلت على معنى الأسد ومعنى الرجل الشجاع دلت على معنى الحيوان المفترس ومعنى الرجل الشجاع في لفظة أسد فإذا قال رأيت أسد أو قال هذا أسد وأشاء فقبل أن تلتفت لتنظر إلى ما أشار إليه فإن المتبادر إلى ذهنك أنه يقصد حيوانا الحيوان المفترس فإذا التفتت فوجدت رجلا موصوفا بالشجاعة وهو أشار وقال هذا أسد فهمت المعنى وأدركت أنه يقصد الشجاعة وأنه أشار إلى ذلك الرجل فإذا جاءت قرينة فهمت المعنى من غير احتمال يقول رأيت أسدا راكبا على فرسه يصول ويجول بين الصفوف خلاص أنت فهمت المقصود أنه رجل الشجاع في الميدان فإذا هو يقصد شيئا آخر ما الذي جعل اللفظ يحتمل هذا وذاك الوضع اللغوي واصطلح على تسميته في المعنى الأول بالحقيقة وفي المعنى الثاني بالمجاز فالأسد معنى حقيقي في الحيوان المفترس ومعنى مجازي في الرجل الشجاع أو كان سبب هذا الاحتمال هو العرف اللغوي العرف بمعنى كما أتى بمثال الغائط أصل لفظة غائط في الوضع اللغوي للمكان المطمئن المنخفض من الأرض فلما كان يرتاده العرب لقضاء حوائجهم حيث لم تكن في البيوت حمامات ولا أمكنة لقضاء الحاجة كانوا يقصدون الأماكن التي يقضون فيها حوائجهم في أطراف الأحياء وخارج المدن أو في الغابات ونحوها ويبحثون عن المكان المنخفض ليكون أستر للعورات أولا وليكون أدعى أيضا إلى زوال النجاسة الخارجة وذهابها في باطن أرض ثاني وتحللها فلما كثر هذا أصبحوا يطلقون على الفضلة الخارجة من جسم الإنسان غائطا وليس هذا أصله في معنى اللغة فإذا انتقل هذا كما مر بكم هناك في الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية فإن أيضا هذا دل دلالة ظنية. فإذا قال لفظ غاية استعملها في الكلام، فإنه يقصد بها يقصد بها ابتداءا الخارج من الإنسان، وقد يراد به المعنى المنخفض من الأرض وكل ذلك محتمل والقرينة تبين لك أي المعنيين مقصود من كلام المتكلم بسياقه. ومن الأصوليين من عرف الظاهرة بتعريفات أخرى كما ذهب ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة إلى قوله محتمل معنيينه وفي أحده ما أظهر والأدق منها أن يقال محتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أظهر لأن لا يشترط أن يكون للظاهر معنيان فقط فقد تكون ثلاثة وأكثر كما في المشترك فإنه أيضا يحتمل أكثر من معنيين أحيانا ما احتمل معنيين فأكثر وفي أحدها أظهر ومنهم من عرفه بقوله الظاهر هو الذي يفيد معنى مع احتمال غيره يفيد معنى مع احتمال غيره وإن لم يبين هنا في التعريف التفاوت والرجحان فعد هذا وجها من وجوه الانتقاد في التعريف نعم أحسن الله إليكم قال رقمه الله والتأويل لغة الرجوع واصطلاحا حمل ظاهر على محتمل مرجوح وزد لصحيحه بدليل يصيره راجحا التأويل مصدر للفعل مصدر للفعل أول يؤول تأويلا والفعل والال كلمة مأخوذة من الفعل في أصله آلا يقول بمعنى الرجوع آلا رجع يقول يرجع وأول جعل الشيء راجعا إلى شيء ما فألا يقول والمصدر والتأويل مصدر للفعل أول بمعنى الرجوع حتى التأويل بمعنى تفسير الآية أو تأويلها كما يقول الإمام الطبر الرحم القول في تأويله في تأويل قوله تعالى كذا يطلاق لفظة تأويل في كتب التفسير على تفريق عنده بين التفسير والتأويل فمنهم من يقول التفسير للألفاظ والتأويل للجمل والمعاني فالتأويل بمعنى كشف المعنى أن يجعل اللفظ راجعا إلى المعنى الذي يريد بيانه خال هنا التأويل لغة الرجوع وفي الاصطلاح عند الأصولين والفقهاء المعنى الذي ذكره وارجع معي قبل قليل لما قلنا إن المؤول والظاهر متقابلان في دلالتي لفظ واحد محتمل لأكثر من معنى فإن حملته على المعنى الراجح الظاهر سمي ظاهرا وإن حملته على المعنى المرجوح سمي مؤولا فالمؤول إذن هو المعنى المرجوح في دلالة الظاهر قال هنا التأويل تأويل الذي هو فعل المجتهد فعل الفقيه. الذي يصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح قال حمل ظاهر على محتمل مرجوح حمل ظاهر اللفظ الظاهر الذي تقدم بك تعريفه ما دل دلالة ظنية وضع أو عرفة من جاء إلى ذلك اللفظ الظاهري فحمله على معناه المرجوح كان هذا الفعل تأويلا والمجتهد مؤول. واللفظ مؤول إذن الفعل تأويل والفاعل والذي هو الفقيه والمفسر والمجتهد مؤول واللفظ الذي وقع عليه هذا التأويل مؤول باسم المفعول فإذن حمل الظاهر اللفظ الظاهر على معناه المحتمل المرجوح ها هنا ثلاثة أشياء في التعريف الأول أن الذي يتعلق به التأويل هو الظاهر وليس النص فالنص لا تأويل فيه الأمر الثاني أن يكون الظاهر محتملا لذلك المعنى فمن جاء إلى لفظ وحمله على معنى لا علاقة لللفظ به لا يسمى هذا تأويلا إيش يسمى يسمى لعب وعبث يأتي إلى لفظ فيقول قال إذا قال الرجل لزوجته يا غزالة فقد طلقها كيف طلق؟ قال هذا من كنايات الطلاق من قال لك إن لفظة غزالة من معانيها الطلاق ولو مجازا عند العرب ما يقال هذا ولا يقصد ولا يتعلق به معنى هذا عبث تأويل اللفظ بما لا يدل على معناه لا في اللغة ولا في العرف فقط خيالات تقع في أذهانهم فهذا كله عبث عبث في اللغة كما فعل يعني بعض الحداثيين في مسألة الألفاظ في الشعر الحداثي المعاصر الذي يأتي بألفاظ في تركيب جمل لا استقامة فيها ولا تركيب صحيح ثم يقول يقصد به كذا وكذا ويحمله على تأويلات بعيدة جدا لا علاقة لللفظة في, في معناها ولا للجملة في سياقها وإنما هو يفتعل ذلك وينصب للمعاني ألفاظا من تلقاء نفسه هذا كله نوع من العبث لا يفهمه أرباب اللغة ولا أصحاب الشان فإذا هذا المعنى الثاني مستفاد من التعريف قلنا الأول أن الذي يقع عليه التأويل هو اللفظ الظاهر وليس النص والثاني أن يكون هذا اللفظ الظاهر محتملا لذلك المعنى فإن لم يكن محتملا فلا يسمى تأويلا والثالث أن يكون هذا المعنى الذي يحتمله اللفظ مرجوحا لأنه إن كان راجحا فهو الظاهر ولا يحتاج إلى تأويل يحمل اللفظ عليه مباشرة فإذا حملت اللفظ على ظاهره مباشرة سمي ظاهرا وإذا حملته على المعنى المرجوح سمي تأويلا طيب ثم زاد بما نحتاج إليه فقال بدليل نصيره راجحا يعني هذا الصرف لللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح المحتمل لابد أن يكون بدليل هذا يا إخوة هو من شروط التأويل الصحيح لأن التأويل منه ما هو صحيح ومنه ما هو والفرق بينهما هو وجود القرينة الذي هو دليل التأويل كيف يعني يعني ما الذي جعله يصرف ذلك اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح ضربنا مثالا قبل قري قال رأيت أسدا فلما قال في تتمت كلامه راكبا على فرس يجول بين الصفوف هذه القرينة هي التي جعلت المعنى المرجوح مرادا في اللفظ وليس الحيوان المفترس بل الرجل الشجاع لأنه لا يمكن أن يكون إلا كذلك فهذا هو قرينة التأويل أو دليل التأويل طيب فإن لم يكن للتأويل قرينة ولا دليل بل هو مجرد هوى أو انتصار لرأي أو مذهب فإن هذا تعنت وتأويل بلا دليل وهو من أنواع التأويل الفاسدي فإذا للتأويل الصحيح شروط وأبرزها ثلاثة التي ذكرناها قبل قليل أولها أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي يراد حمله عليه فإن لم يكن محتملا فلا يسمى هذا تأويلا ثانيها أن يكون حمله على ظاهره متعذرا يعني لا حاجة لنا للتأويل طالما أمكن حمل اللفظ على ظاهره متى نحتاج إلى التأويل؟ إذا كان الظاهر متعذرا ما معنى التعذر لا يستقيم معه الكلام يتعارض مع نصوص وأدلة شرعية أخرى لا يستقيم مع حمل المعنى على ذلك فلا بد من تأويل والشرط الثالث الذي هو وجود القرينة التي تدعو إلى التأويل فإن لم تكن قرينة أيضا كان هذا تأويلا فاسدا ربما زاد بعضهم في شروط التأويل أهلية المؤول أن يكون القائم بالتأويل أهل لذلك عالما باللغة عالما بالأدلة وأن يكون استناده لذلك إلى تطبيق الشروط المذكورة آنفة ولهذا قال في التعريف حمل الظاهر على المحتمل المرجوح قال وزد لصحيحه يعني زد في التعريف ليكون التأويل صحيحا بدليل نصيره راجحا إذن الشطر الأول من التعريف هو للتأويل مطلقا صحيحا كان ماذا نقول فيه حمل ظاهر على محتمل مرجوح وهذا يشمل التأويل الصحيح والفاسد فإذا أردنا قصر التعريف على التأويل الصحيح فقط نقول حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل قال هنا بدليل نصيره راجحة ما المقصود بالدليل؟ القرينة التي تدعو إلى حمل هذا اللفظ على المعنى المراد نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله وزد لصحيحه بدليل يصيره راجحا يعني قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قرأت فعل ماضي وظاهر اللفظ أنك إذا انتهيت من قراءة القرآن فاستعذ بالله وما هو موضع الاستعاذة في تلاوة القرآن قبلها لا بعدها طيب الآية ظاهرها تقول فإذا قرأت فلو جاء مبتدئ في اللغة ولا عهد له بسياق مثل هذه الألفاظ في كلام العرب قال إذا أدأت شرط وقرأت فعل ماضي فعندئذ الذي يفهم من الآية أن موضع الاستعادة بعد الفراغ من القراءة فإذا فرغت قبل الصراف فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصرف فيقال له إذا قرأت معناها إذا أردت أن تقرأ فعبر بالماضي عن الإرادة والفعل ليس مقصودا منه ذاته بل إرادته طيب أيهما الحقيقي في المعنى في الفعل إذا أطلق فعله أو إرادته فعل. المعنى الحقيقي فعله وهذا هو المعنى الظاهر المتبادر ومثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الوضوء فالوضوء بعد القيام إلى أو قبلها قبل القيام إلى الصلاة بنفس الطريقة إذا قمتم إلى الصلاة بمعنى إذا أردتم القيام وهكذا في كثير من النصوص التي ارتبطت فيها إذا الشرطية بالفعل الدال على الماضي، على الماضي، فإنه محمول على إرادة الفعل، ومنهم من يقول هذا أصلا هو دلالة لفظي في سياقه ولا يسمى تأويلا، هو مثال حتى تفهم كيف نجعل من بعض الأمثلة تطبيقا لما يراد في مثل هذه الأدلة. نعم، قال فإن قرب كفى أدنى مرجح. وإن بعد افتقر إلى أقوى وإن تعذر رد هذه مراتب الدليل في التأويل أو ما يسميه بقرينة التأويل المراتب ثلاثة في الجملة يعني يكون التأويل قويا إذا كانت قرينته قوية ويكون التأويل ضعيفا أو مردودا إذا كانت القرينة ضعيفة ويكون وسطا إذا كان الدليل وسطا أو بطريقة أخرى أنت بحاجة إلى دليل يساعدك على التأويل. أي دليل لا ليس أي دليل بل بحسب قوة التأويل فإذا كنت ستصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى بعيد تحتاج إلى دليل قوي يساعد على نقل اللفظ إلى ذلك المعنى البعيد. وإذا كان المعنى قريبا فأدنى قرينة تساعد على الوصول إليه. وما كان وسطا فهو وسط وبالأمثلة التي سيسوقها المصنف رحمه الله يتضح لك المراد دعني أضرب لك مثالا بتأويل صحيح في مسألة الشفعة عند الفقهاء وهو استحقاق الشريك نصيب شريكه في العقار المشترك يعني اشترك اثنان في شراء أرض أو دار ودفع فيه مئة ألف وهم فيه شركاء بالحصص خمسين في المئة لكل منهما أو 30% أو 70% نحو ذلك فإذا أراد أحد الشريكين بيع نصيبه فإن شريكه أولى بالبيع من غيره فيعرض عليه فإن رغب فهو الأحق من غيره فإذا استوى هو وغيره في العرض أو في القبول بالثمن كان أحق من غيره ما وجه الأحقية قول النبي عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه الجار أحق طيب لفظة الجار هنا تحمل على الجار المجاور وأن هذا هو الظاهر الجار الذي يسكن بجوار أرضك أو دارك التي اشتركت فيها مع شريكك وعندئذ سيأخذ من الحديث أن الأولوية في الشفعة لا للشريك بل للجار هذا المعنى الظاهر سؤال، هل يمكن أن يحمل لفظ الجار على الشريك يمكن يمكن حتى الزوجة تسمى جارا أو تسمى صاحبا أيضا فإذا هذا لفظ محتمل لكن هو في أي المعنيين أظهر الجار المجاور سواء كان ملاصقا أو مقابلا فلما وجدنا في رواية الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وبينك وبين جارك الحد أو الطريق إذا كان مقابلا فأسقط معنى الجار بمعنى الجوار وقوى معنى الشريك فحمله الجمهور على ذلك فاتفقوا على الشريك واختلفوا في الجار هل يستحق الشفعة أو في كلام مبسوط عند الفقهاء هذا مثال وأمثلة أخرى كثيرة سواها لكن قبل أن ندخل في الأمثلة الفقهية التي يذكرها المصنف نشير إلى مسألة التأويل الذي وقع في نصوص الصفات الإلهية في الآيات أو في الأحاديث، وصارت من أوسع مناطق الخلاف بين الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة والمتوارثية وغيرهم كثير. فإن باب الصفات الإلهية من أكثر أبواب العقيدة التي وقع فيها الخلاف على درجات في هذا الخلاف، ومرد ذلك إلى هذا الباب وضبطه ومسألة التفاوت في تطبيق شروطه. قلنا ما شروط التأويل تعذر حمل اللفظ على ظاهره احتمال المعنى المرجوح ووجود القرينة التي تساعد على حمل اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح فمن رأى هذا منطبقا على بعض نصوص الصفات طبق القاعدة فأول النصوص أول الألفاظ في تلك الآيات وفي تلك الأحاديث وجعلها على المعنى المحتمل المرجوح لا على الظاهر وهذا هو منشأ الخلاف فإذا يقول أهل السنة مثلا إن ظاهر نصوص الصفات مرادة بمعناها الظاهر مثل إثبات الصفات الفعلية لله جل وعلا أو إثبات الوجه واليد ويبقى وجه ربك سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي أو الأفعال ضحك ربنا عجب ربنا وجاء ربك ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فأهل السنة يثبتون هذه الصفات كما هي النزول والمجيء والضحك والعجب والغضب كما دلت عليه ظواهر النصوص ويقولون هذه الألفاظ تبقى على أصلها في, في, في قواعد الدلالات ما هي؟ يبقى اللفظ على ظاهره ولا حاجة إلى التأويل لأن اللفظ محتمل والمعنى مقصود مراد وهو المتبادر ولا حاجة إلى التأويل لأن اللفظ لا يتعذر حمله على ظاهره فإن قيل كيف ينسب إلى الله جل وعلا صفات يلزم منها بعض اللوازم الفاسدة مثل التشبيه بخلقه تعالى الله في إثبات الوجه واليد ونحو ذلك أو لوازم فاسدة يلزم منها ما يستحيل إثباته في حق الذات الإلهية فالنزول والمجيء أفعال اختيارية نسبتها أو إثباتها يستلزم عدمها في غير أوقات الاتصاف بها ونحو ذلك من اللوازم فقال أهل السنة كل ذلك خوض ودخول في غير ما نحن فيه نتكلم عن إثبات المعنى واللوازم التي ذكرت فكان التزامها مؤديا إلى التأويل لوازم فاسدة مردها إلى الدخول في كيفيات تلك الصفات والكلام في المعاني لا في الكيفيات فأما المعاني فمثبتة على ظواهرها وأما الكيفيات فمؤولة إلى العالم بها سبحانه وفوضة إليه فالتفويض عند أهل السنة في مذهب السلف في نصوص الصفات وفي حقائق كيفيات الصفات لا في معانيها المعنى ظاهره واضح وقال غيرهم إذا كان سيلزم من الصفة تشبيه أو يلزم منه لازم لا يليق بالذات الإلهية فلا بد من التأويل فرأوا أن أول صفات التأويل منطبقة وهو تعذر حمل اللفظ على ظاهره قالوا إثباتوا الوجه يستلزم التشبيه إثبات النزول الإلهي يستلزم الانتقال والحركة يستلزم خلو العرش يستلزم كذا يستلزم كذا فدخلوا في تفصيلات أخرى فجعلوا تلك اللوازم سببا لتعذر حمل اللفظ على ظاهره فقالوا بالتأويل فحملوا اللفظ على الغير لفظ على غير معناه قالوا اليد هنا القدرة أو النعمة فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بقدرته بل يداه مبسوطتان نعمته وفضله، وجاء ربك جاء أمره، وليس ذاته الإلهية، وينزل ربك تنزل رحمته، فأول كل لفظ، ورأوا أن هذا من أمثلة التأويل، فوقع الخلاف في مثل هذا الباب، إذا من ضبط المسألة هو في باب الظاهر والمؤول الذي يقرره الأصوليون، فما يقرر فقها يقرر عقيدة، والمأخذ واحد أدلة شرعية لها ظواهر ولها معاني محتملة مرجوحة فإذا أردنا حمل اللفظ عن ظاهره لا بد من تعذره أولا ولا بد من احتمال المعنى الذي يحال إليه ثانيا ولا بد من دليل يساعد على ذلك فإذا انخرمت أحد هذه الشروط أو الأمور التي يتوقف عليها التأويل فقد من صحته بقدر ما يفقد من شروطه والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن قرب كفى أدنى مرجح وإن بعد افتقر إلى أقوى وإن تعذر رد فإن قرب ماذا؟ المرجوح. المعنى المرجوح الذي يراد حمل اللفظ عليه إن قرب كفى أدنى مرجح لا نقول أدنى يعني أقرب ما يساعد على الوصول إليه وإن بعد ما هو؟ مرجوح. المعنى الذي يراد حمل اللفظ عليه إن أصبح بعيداً عن اللفظ افتقر إلى أقوى يعني إلى دليل وقرينة أقوى وإن تعذر وإن تعذر رد لا يمكن إذا أصبح المعنى متعذراً يعني لا يحتمله اللفظ لا من قريب ولا من بعيد هو نوع من التكلف وإقحام الألفاظ فيما لا تدل عليه من المعاني رد وسيأتيك بأمثلة لاحقاً نعم. قال فمن البعيد يعني من التأويل البعيد. فمن البعيد تأويل الحنفية قوله صلى قوله الله, قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على عشر نسوة اختر وفي لفظ أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن. على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة الثقاف بعد فتح الطائف وحصار ثقيف وأسلم وقد كان عنده قبل إسلامه عشر زوجات فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له الحكم في الإسلام وتصحيح نكاحه بالنساء اللات معه قال أمسك منهن أربعا وفارق سائرهم وفي لفظ اختر منهن أربعا هو كم عنده؟ عشرة والجائز للرجل في النكاح أربع زوجات قال اختر أربعا طيب هل يختار أي أربع من العشرة نعم إما الأربع الأوائل أو الأخيرات أو انتقى منهن واحدة من البداية واحدة من المنتصف واحدة من النهاية له الحرية وخير وقال اختر أسند الاختيار إليه أو قال أمسك منهن أربعة الحنفية رحمهم الله ماذا يقولون يقولون تصحح العقود بحسب ترتيبها فيبقى في ذمته النساء الأربع الأوائل الأولى والثاني والثالث والرابع وينفسخ نكاح البقية من الخامسة إلى العاشرة قال الجمهور هذا لا ليس هو مدلول الحديث الحديث يقول اختر منهن أربعا أو أمسك منهن أربعا قالت الحنفية هذا أمسك منهن أربعا يعني ابتدئ نكاح أربع منهن أو أمسك الأوائل فأول اختر أو أمسك على هذين المعنيين أرادوا أن يستقيم الحديث مع قواعد الشريعة في أنه إنما يصح نكاح الزوجة الأولى والثانية والثالثة والرابع لو أن مسلما في الإسلام لا في الجاهلية تزوج امرأة وثنتين وثلاث جاهل ثم جاء يستفتي ولا يعرف أن هذا مما لا تبيح الشريعة قال تزوجت ست نسوة سبعة وجاء يستفتي فقه ماذا سيقول له الفقيه يقول نكاحك الخامس والسادس والسابع باطل لغول لا محل له لأنه وقع في غير جواز والصحيح عندك في نكاحك الأربع الأوائل تماما قالوا هكذا يحمل الكلام على من أسلم في الجاهلية وعنده من أسلم وعنده في الجاهلية أكثر من أربع نسوة الجمهور يقولون النبي عليه الصلاة والسلام فوض الخيار إليه وجعل ذلك أيضا منسوبا إليه قال أمسك قالت الحنفية لا إما أن يفسخ نكاح العشرة فيبتدئ نكاح أربعة منهن فيكون ابتداء للنكاح لأن العقد السابق لا يصح وإما أن يمسك الأربعة الأوائل وينفسخ نكاح الباقيات وهذا تأويل لقوله أمسك فإن الإمساك لا يصح تفسيره على الاقتصار على لو قال أمسك منهن فخيره وقوله اختر ليس معناه ابتدى النكاح بل أبق نكاحه أربعة منهن قال هذا تأويل بعيد وسبب البعد فيه أنه عليه الصلاة والسلام فوض الأمر إليه وهو تخير وقال أمسك منهن أربعا فحمله على غير لفظه ظاهره نوع من التأويل البعيد نعم قال وأبعد منه قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على أختين اختر أيتهما شئت على أحد الأمرين قوله عليه الصلاة والسلام لفيروزن الديلمي وقد أسلم على أختين يعني الأول خطأه زواج أكثر من أربعة والثاني خطأه زواج أختين والله عز وجل في آية النساء ذكر في المحرمات أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف فلما جاء فيروزن الديلمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال اختر أيتهما شئت هذا لفظه ظاهره على ماذا يدل على تخيره في إبقاء إحدى الزوجتين ومفارقة الأخرى اختر أيتهما شئت الحنفية أولوها كمثل حديث أمسك منهن أربع أولوها على أحد معنيين على أحد الأمرين ما هما؟ الإمساك في الأولى أو ابتداء نكاح جديد لواحدة منهما الجمهور يقول لا النكاح باقي لكنه سيبقي واحدة ويتنازل عن الثاني يتخلى عنها انفسخ نكاحها والحنفية يقولون لا إما أن نصحح نكاح الأولى التي تزوجها أولا فينفسخ نكاح الثانية بلا اختيار وإما أن يبتدع نكاحا جديدا لإحداهما فتأولوا هذا على أحد رمضا إما الابتداء وإما إمساك أولى منهما والجمهور يقولون لا هو على التخيير بنص قوله اختر لماذا قال المصنف هذا الثاني في المثال أبعد من الأول؟ قالوا أبعدوا منه لما لأن قوله اختر أيتهما يلغي تعين الأولى يبعدوا هم يقولون تتعين الأولى طب كيف تفعل بقوله أيتهما هذا أوضح في في الدلالة على أن التخيير متعين بإحدى الزوجتين الأختين ولهذا قال هو أبعد نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإطعام ستين مسكينا على إطعام طعام ستين في كفارة الظهار وفي كفارة الجمع في رمضان من الكفارات المتشابهة من التخير بعد تعذر عتق الرقبة إطعام ستين مسكينا إطعام ستين مسكينا تأولته الحنفية أيضا على إطعام طعام ستين مسكينا كيف يعني؟ يجوز أن يطعم مسكين واحد طعام ستين مسكينا قالوا لأن دفع حاجة ستين مسكين كدفع حاجة مسكين في ستين يوما قالوا تحقق المعنى طيب المصنف يقول هذا التأويل أبعد من تأويل أمسك منهن أربعا وفارق سائرهم. لما؟ لأنهم قدروا ماذا فإطعاموا ستين مسكين فمن لم يستطع فإطعاموا ستين مسكينا في كفرة الظهار الشعر بالآية إطعاموا ستين إطعام مصدر وستين مضاف إليه ومسكين تمييز لستين فجعلت الآية الإطعام مناطا بستين مسكينا فمسكينا تمييز لستين وماذا قالوا إطعام طعام ستين مسكينا فقدروا محذوفا وهو الطعام حتى لا يرتبط الإطعام بالعدد بل بالقدر إطعام طعام ستين مسكينا قال هذا تأويل أبعد من الأول لأنه جعلوا المعدومة في اللفظ وهو لفظة طعام متعلقا بالإطعام وجعلوه مفعولا به وألغوا المذكور وهو العدد ستين المذكور ستين جعلوه معدوما وجعلوا المعدومة موجودا فقدروا شيئا وأناطوا به الحكمة وعطلوا ما علق اللفظ به في سياق الآية الكريمة وقد يقول قائل تحقق المقصود فماذا لو أتى إلى مسكين فأطعمه ستين يوما وطعامه في اليوم الأول غير طعامه في اليوم الثاني وغير الطعام في اليوم الثالث فيصدق أنه أطعم ستين فقد تقول من مقاصد الشريعة تعدد العدد وكثرة المساكين وتحصيل الجماعة وهذا أيضا مراد وعلى كل حال هذا أيضا من الأمثلة التي يقع فيها خلاف ومرده إلى التأويل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأبعد من ذلك في أربعين شاتا شاه على قيمتها في حديث أنس رضي الله عنه في أنصبة الزكاة في الصحيحين وفي في في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى مائة وعشرين شاتا شاتا وهذا اللفظ في السنن في أربعين شاتا شاتا شاتا الأولى تميز والثانية المهتدأ المؤخر طيب شاة واجبة في الزكاة في كل أربعين شاة ما الواجب إخراجه يا جماعة في الغنم إذا بلغت أربعين اخراج شاة قال الحنفية أو قيمتها لا يلزم أن يخرج الشاة بل يجوز أن يخرج قيمتها كم تساوي الشاة ألف ريال يخرج ألف ريال ولا يلزم إخراج الشاة بعينها قال الجمهور إخراج الشاة بذاته مقصود وليس القيمة لكن على طريقة الحنفية في تجويز إخراج القيمة في زكاة الفطر والقيمة أيضا هنا في الشات والمبدأ عندهم معنى آخر ينظرون إليه في مقاصد الزكاة وهو أن المال أنفع للفقير ويتحقق به من مقاصده ومصالحي ما هو أنفع من عيني المخرج طعاما في زكاة الفطر أو حيوانا هنا في زكاة بهيمة الأنعام على كل حال قال المصنف هذا أبعد من التأويلين السابقين حديث فيروز الديلمي وحديث يطعم ستين مسكينا في أربعين شاتا شاتن ليش قال هم يقولون في أربعين شاتن قيمة شاتن شاتن أو قيمتها ليش قال أبعد قال لأنه عاد على النص بالإبطال والتأويل إذا كان يلزم منه تعطيل النص عد تأويلا باطلا الحديث يقول أخرجوا شاتن هم يقولون قيمة شاتن وقد هجابوا الحنفية بأننا ما ألغينا الشاتة بل جعلناها على التخير نقول الشات أو قيمتها فيجعلونها مخيرا فيقال التخير هو نوع من مزاحمة النص في دلالته النص ما خير وأنتم خيرتم وهذا أيضا نوع من توسعة الحكم فيما أراد الشارع تحديده نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل على الصغيرة والأمة والمكاتبه وباطل لمصيره إليه غالبا لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفء ولا يراد ما ولا يراد ما كلوخن لندرته طيب هذا من الأمثلة أيضا في تأويل الحنفية لبعض المسائل الفقهية فيما جاءت به النصوص مسألة نكاح المرأة بلا ولي يجوزه الحنفية لا على إطلاقه طبعا في المقرر عندهم فقها يجوزون نكاح المرأة بلا ولي بشرط أن يجيزه الولي إذا كان بكفء فعندهم قيدان أن يكون الزوج كفءا وأن يجيزه الولي فلو اختل أحد الأمرين ما صح نكاحها وهذا أضبط وأقعد من التوسعة التي تطلق أحيانا في تقرير بعض الناس وينسبونه إلى حنفية وليس هذا مقتضى مذهبهم على الإطلاق على كل حال مما استدل به الجمهور على عدم جواز نكاح المرأة بلا ولي الحديث المشهور حديث أبي موسى الأشعر لا نكاح إلا بولي وتأوله الحنفية على أنه لا نكاح كامل وليس صحة النكاح في أصله ومن الأدلة التي تستدل بها الجمهور أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل وجه الدلالة فيه واضح أوله الصيغة العموم أيما امرأة فما فرق بين امرأة وأخرى سواء كانت غنية أو فقيرة صغيرة أو كبيرة حرة أو أما والتأكيد البطلان بقوله فنكاحها باطل باطل باطل واحتاج الحنفية في تقرير مذهبهم إلى الجواب عن هذا الحديث وهو في كونه صريحا مع كونه صريحا في إبطال نكاح المرأة إن تزوجت بلا ولي والمسألة الآن ليست مفروضة في ترجيح المذاهب الفقهية بل ضرب المثال لنفهم معنى التأويل وكيف يتعامل الفقهاء قالت الحنفية أيوم امرأة في هذا الحديث المراد بها المرأة المكاتبة والعبد المكاتب كما تعلمون هو الذي اشترى نفسه من سيده والعبد المكاتب رق أو رقيق ما بقي عليه درهم ولا يصبح حرا إلى إلا إذا أدى نجوم كتابته وسداد ما عليه فيعتق عندئذ ويكون حرا والعبد قبل عتقه لا يملك شيئا والأمة أيضا في حالي في حال رقها لا تملك أمرها فإذا أرادت أن تتزوج فسيدها هو وليها في النكاح إذا زوجها أو يطؤها بملك اليمين فهو أحق بها على كل حال قالوا الحديث هذا لن مزوج النكاح بلا ولي طب والحديث نص على البطلان قالوا ليس المقصود هنا به الحرة المراد به هنا الأم خاص فإذا قيل لهم إن الأمة لا تنكح بل الأمة توهب أو تباع أو تشترى قالوا المقصود به المكاتبة التي قد أدت شيئا من سداد قيمتها وبقي عليها شيء فيها شبه حرية فلو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الذي أحوجهم إلى هذا هو تقعد المذهب عندهم أن النكاح بلا ولي صحيح قال رحمه الله وتأويل حديث أيوم امرأة على الصغيرة والأمة والمكاتبة فحملوا اللفظ أولا على الصغيرة هم يقولون المرأة الحرة البالغة البكر أو الثيب يجوز نكاحها بلا ولي قيل لهم طيب الحديث قالوا هذا المراد به الصغيرة لأن الصغيرة عندهم يجوز إجبارها ولا يصح انفرادها بنكاح فلما قيل لهم الصقار الصغيرة ألزموا بأن الصغيرة إذن في هذا الحديث نكاحها باطل فقالوا بل المراد به الأمى فقيل لهم الأمة لا تملك من أمرها شيئا ولا يصح نكاحها ولا أمر لها قالوا إذن المكاتبة فانتقلوا في التأويل من الصغيرة إلى الأمة إلى المكاتبة السؤال قوله أيما امرأة عموم أين أداته أي؟ المضاف إلى امرأة التي تشمل كل امرأة فتشمل الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة والمكاتبة والمعتقة يدخل فيه كل النساء فحمل اللفظ العام المؤكد عمومه على إحدى صوره وبعض أفراده بل على النادر من صوره نوع من الضعف الشديد في التأوين الذي يلتفت إليه الفقهاء وينتبهون إليه فتأتي إلى لفظ عاء تطلق يعني الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد مرأة المكاتبة يقول أيوم أي امرأة وهو يريد هذا النوع الخاص أو الفرد النادر من العموم هذا بعيد ويقولون هذا نوع من العي في الكلام يتنزه عنه صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام لكن هذا المصير منهم هم محتاجون إليه ليستقيم الدليل على مقتضى تقعيد المذهب فاضطروا إلى هذا التأويل فعده الجمهور من التأويل المتكلف البعيد أي ممرأة قال رحمه الله حمله على الصغيرة والأمة والمكاتبة وباطل لمصيره إليه غالبا لأن النكاح سيكون باطلا لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفء بمعنى أن لو تزوجت الصغيرة أو تزوجت الأمة فاعترض الولي بطل نكاحها فإذن مصير النكاح غالبا إليه لأن الولي لا يرضى لصغيرته موليته الصغير أن تتزوج بلا إذنه ولا يرضى السيد لئمته أن تتزوج بلا إذنه فإذا اعترض كان أحق فبطل النكاح السؤال إذا كان يبطل النكاح لكونه أحق بالأمر لا لحاجته إلى هذا الدليل يستند إليه في البطلان فإذا أصبح الدليل هنا لا محل لتطبيقه فإذا هو باطل لمصيره إليه غالبا إذا اعترض الولي فإذا اعترض لكونه أحق عندئذ لا وجه إلا أن تقول إن المرادها هنا عموم النساء حتى لو كانت حرة بالغة بكرا كانت أو ثيبة قال رحمه الله ولا يراد ما كلغز لندرته كما قلنا حمل العام المؤكد عمومه على الفرد النادر يجعله كاللغز وعندئذ هذا لا يليق بنصوص الشريعة التي جاءت في غاية البيان والتوضيح ولا يصح سلوك مسلك يجعل نصوص الشريعة كالألغاز يؤتى بلفظ عام ويقال خم ما المراد بهذا اللفظ فيتبادر لذينك المعنى الواضح فتجيب فيقال لك غلط الثاني أخطأ الثاني حتى تصل إلى الصورة النادرة فقل نعم هذا هو المراد هذا أشبه بالألغاز ونصوص الشريعة التي جاءت بالبيان والتوضيح لعموم العباد المكلفين لا يستقيم معها هذا المسلك ولهذا قال ولا يراد ما كالغز لندراته نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر المطلق هذا أيضا يعني مثال آخر عند الحنفية ولا صيام يعني وتأويلهم تأويل الحنفية رحمهم الله حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل الفقهاء متفقون على أن صوم النافلة لا يشترط له تبيت النية من الليل ويصح ابتداء النية فيه من أثناء النهار عملا بقول عليه الصلاة والسلام فإني إذا صائم لما سأل عن طعام في بيته فأخبر بعدم وجوده قال فإني إذا صائم فشرع في الصيام بنية من النهار قالوا هذا في التطوع طيب والفريضة صيام الفريضة، صيام يوم الرمضان، صيام الفرضي لا بد فيه من تبييت النية من الليل، ودليله هذا الحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فلو قال قائل لا صيام هذا عام ما وجه العموم فيه ما صيغة العموم النكره في سياق النفي لا صيام فشمل ماذا؟ صيام الفرض والنافلة والنذري وسائر أنواع الصيام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل طيب إذا هذا يشمل حتى صيام التطوع أليس كذلك؟ بلا هو عموم ولولا ورود دليل يخص صيام التطوع لدخل في هذا العموم فماذا فعلنا؟ خصصنا صيام التطوع لوجود دليل يخصصه فصار هذا عاما مخصوصا وخرج صيام التطوع طيب ماذا يبقى من أنواع الصيام بقية أنواعه ما لم يأتي دليل عند الحنفية يصح صيام الفرض بنية من النهار ولو لم ينو من الليل كصيام التطوع فيحتاجون إلى جواب عن هذا الحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل فماذا فعلوا أول هذا العموم في الحديث بتخصيصه ببعض أفراده قالوا لا صيامة في صيام القضاء وصيام النذر المطلق لما قال لله علي أن أصوم يوما إن ولدت زوجتي ما حدد اليوم فولدت زوجته وما حدد فأصبح اليوم الساعة العاشر صباحا قال إذا أنا صائم عن ذاك اليوم الذي نذرته نذرا مطلقا ما حدد يوما بعينه قالوا هذا يجوز فيه نية من النهار وتأول هذا الحديث بأن لا صيام محمول على القضاء والنذر المطلق وأما ما عداه كصيام الفريضة أو صيام النذر المعين أن ينذر صيام يوم الأحد أو يوم الخامس عشر أو يوم الخميس حدد يوما بعينه ليصومه نذرا قالوا هذا يلزمه صيام تبيت من الليل وهو نوع من التأويل كما سمعت لأنه قال لأنه جعل اللفظ العام محمولا على فرد نادر لا صيام المتبادر صيام الفريضة أولا ثم صيام النافذة ثانيا أما صيام القضاء فمعنى محتمل لكنه من الأفراد النادرة التي قد يستبعد إرادتها بلفظ العموم فحمل اللفظ العام على الفرد النادر يجعله كاللغز كما تقدم والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وذكرت الجنين ذكاة أمه على التشبيه هذا أيضا من أمثلة التأويل الحنفية إذا ذبحت الشات أو البقرة أو الناقة نحرت الناقة وقد كانت هذه البهيمة حاملا في بطنها جنين فلما ذبحت البقرة أو الشات أو نحرت الناقة خرج الجنين من بطنها أو شق بطنها بقرت بطنها فأخرج منها الجنين هل يلزم ذكاته هل يلزم ذبحه هل يلزم عند الجمهور لا ودليلهم ذكات الجنين ذكات أمه وهو مبتدا وخبر مختلفان في الترتيب فذكات الأم ذكات للجنين بمعنى أننا لو ذبحنا البقر فخرج من بطنها الجنين وفيه حياة ونبض ثم ما لبث بعد نصف دقيقة أو دقيقة أن انقطع نفسه فما فليس ميتا لأننا ذبحنا أمه وذكاة الجنين ذكاة أمه هذا عند الجمهور قالت الحنفية بل يجب ذكاته فإن لم ندركه فانقطع نفسه فهو ميته احتاجوا إلى جواب عن هذا الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه فتأولوا هذا الحديث على التشبيه قالوا المقصود من الحديث ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه يعني, يعني إذا أردتم أن تعرفوا حكمه فحكمه حكم أمه ما حكم أمه لا بد من تذكيتها فهو إذن كذلك فحملوا الحديث على التشبيه وهذا ليس ظاهرا الظاهر ذكاة الجنين ذكاة أمه فهو مرفوع قالوا في رواية للحديث بالنصب ذكات الجنين ذكات أمه قالوا وهو منصوب بنزع الخافض يعني ذكات الجنين مثل ذكات أمه على الإضافة فحذفنا المضاف ونصبنا المخفوض بنزع الخافض فقالوا ذكات الجنين ذكات أمه قال الجمهور رواية النصب أولا ضعيفة لا تصح رواية عند المحدثين فإن صحت حملناها على المصدر المنصوب بمعنى ذكوا ذكاة الجنين ذكاة أمه فيكون منصوبا على المفعول المطلق ذك الجنين ذكاة أمه وليس المقصود أنه مثل ذكاة أمه هذا نوع أيضا من التأويل الذي ضرب به المصنف رحمه الله تعالى المثال بما هو أمثلة متعددة كما سمعت شيء في الصيام وشيء في النكاح وشيء في الكفارات والإطعام وشيء في الزكاة وهذا مثال في الأطعمة نعم أحسن الله أليكم قال رحمه الله ولذي القرب على الفقراء منهم طيب في آية الغنيمة والفي وهذا المثال قبل الأخير واعلموا أنما ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرب واليتام والمساكين الآية قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم حظ في سهم المغانم في الإسلام وكذلك في الفي ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى تأوله الحنفية على القربى قرابتي أو آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام الفقراء منهم فجعلوا الاستحقاق لقرابتي أو آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنيمة والفيء منوطا بالفقر فأن يكون من آل البيت فقيرا فإن كان غنيا ما لما قالوا لأن الأصل في الغنيمة والفي الإعطاء للحاجة وجه الحاجة الفقر وليست القرابة فتأولوا ولذي القربة الفقير من ذوي القربة فإذا قيل هذا تقييد وهذا إضافة على النص قيل هو كذالك هم به الحنفية لكن دليل الجمهور إبقاء اللفظ على ضاري ذي القربة ماذا يشمل؟ يشمل عام تقربة رسول الله عليه الصلاة والسلام الأغنياء منهم. والفقراء طيب إذا كانوا يعطون حظهم من سهم الغنيمة أو الفيء فهل هو للفقري؟ هل هو لسد الحاجة؟ الجواب لا بل للإكرام لكونهم قرابه رسول الله عليه الصلاة والسلام ففرضت الشريعة لهم ذلك إكراما لهم فهذا لا يرتبط بوصف الفقري فيشمل الغني والفقير على حد سواء نعم قال والمالكية والشافعية طب أتى بها على الخفض طبعاً لكونه معطوفاً على تأويل لما قال في البداية تأويل الحنفية كذا وكذا وعدد الأمثلة قال هنا والمالكية والشافعية يعني وتأويل المالكية والشافعية قال والمالكية والشافعية من ملك ذا رحم فهو حر من ملك ذا رحم محرم قال من ملك ذا رحم ذا رحم محرم فهو حر على عمودي النسب على عمودي نسبه طيب هذا آخر أمثلتي الباب به تم تأويل الملكية والشافعية في مسألة من اشترى عبدا رقيقا أصلح لأخيكم تجاه القبلة في مسألة من اشترى عبدا رقيقا فبان أنه ذا رحب نزل إلى السوق فاشترى عبدا أو اشترى جارية ثم اتضح بعد شرائه ودفع الثمن وتملكه أن الرقيق الذي اشتراه من قرابته كيف يكون من قرابته هذا حر وهذا رقيق هذا وارد كأن يكون المشتري هذا السيد رقيقا عتق فأصبح حرا فنزل إلى السوق فلما اشترى جارية فإذا هي بنت أخته وإذا هي مثلا إحدى خالاته أو اشترى عبدا فإذا هو عمه وأمثلة هذا فمن اشترى أو أرسل وكيله فلما اشترى عاد به فإذا بالرقيق الذي شري من ماله هو من أقاربه طيب الجمهور ماذا يقولون أو الفقهاء يقولون طالما حصلت القرابة وتبين بالشراء أن العبد المشترى أو أن الرقبة المشتراة هي من أقاربه ومن محارمي أو من رحمي المشتري فقد عتق عليه لحديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر فهو حر بحكم الشريعة لا بإعتاق المشتري ولا يحتاج إلى أن يقول له أنت حر عتق عليه قيدت هذا الماركية والشافعية بأن يكون العبد المشترى من عمودي النسب إيش يعني من أصوله أو فروعه آباء وأجداد أو أبناء وأحفاد فأما ما كان من الفروع والحواشي فلا يدخل فلا يدخل لو كانت الرقبة المشترات خالة أو عما أو خالا أو بنت أخت أو ابن أخ لا يدخل لأنه ليس من الآباء والأجداد ولا من الأبناء والأحفاد فيجعلون هذا مقيدا إذا هو نوع من تخصيص العموم أين العموم؟ قال من ملك ذا رحم محرم يعني أي رقبة تكون بينه وبينها رحم ثم هم قيدوا هذا بعمودي النسب والذي حملهم على ذلك أيضا ما تقرر في قواعد الشريعة وأصولها أن عمودي النسب لهم أحكام يختصون بها من حيث الميراث ومن حيث النفقات ومن حيث الأحكام التي تنوعت في أبواب الشريعة تخص عمودي النسب آباء أو أبناء فقالوا هذا أيضا مثله فيعتق بمجرد الشراء لا حاجة إلى أن يعتق السيد بصيغة من صيغ العتق تم به بحمد الله هذا الباب الظاهري والمؤول وبعض كتب الأصول الموسعة تضرب أمثلة أوسع ومتعددة وأكثر لأمثلة التأويل التي يراد بها بيان مسالك الفقهى في تأويل النصوص في الجمع بينها وبين الأدلة الشرعية الأخرى، خصوصا إذا تجاذبت الأدلة مسألة واحدة، فعندئذ يتم النظر فيها مع بقية قواعد الشريعة وأصولها المطلقة في دلالات الألفاظ في النظر بينه وبين الأدلة ويحتاج الجمهور أو يحتاج الفقيه في هذه الأدلة إلى مسلك التأويل في كثير من الأحيان إما لدفع تعارب والجمع بينه وبين أدلة أخرى أو أن يستقيم الدليل مع تقعيد عام ثبت مثله في الشريعة فصار هذا من مهمات الطلبة المتفقهين ومن يدرس أصول الشريعة أن يفقها المراد بالتأويل ومراتبه ثم هي تحصل بالدربة والممارسة وأكثر ما تجدون هذا في كتب الفقه الخلافي عندما تعرض المسألة والأقوال والمذاهب فيها وأدلة القائلين ثم إجابات الفقهاء بعضهم لبعض بشأن تلك الأدلة وتجدون هذا أيضا مبسوطا في كتب آيات الأحكام وتفسير آيات الأحكام فإنها أيضا ثرية بهذه الأمثلة الواسعة المتعددة لمن يجري اللفظ على ظاهره فيقول به أو من يؤوله فيحتاج إلى بيان ودليلة ودليل وقرينة وأمثلة هذا يا كرام كثيرة جدا في نصوص الشريعة التي يتبين منها طريقه الفقهاء ولا تظن أن هذا فقط في بعض الأمثلة التي سمعت بل كما قلت في صدر المجلس كل أوامر الشريعة التي فيها الأصل على الوجوب ما حملت على الاستحباب إلا بقرينة وسيكون نوعا من التأويل كل أدلة النهي أصلها التحريم فما حملت على الكراهة إلا بنوع من التأويل بمعنى أنه ما لا نجد لذلك دليلا فإنه نوع من التأويل الذي يعد ضعيفا وهنا تتفاوت المذاهب تتفاوت الأقوال تتفاوت الأدلة في قوتها وضعفها في استنباط الأحكام منها وامثلة هذا كثيرة جدا في العبادات وضوءا وصلاة وصياما وزكاة وحج مع باقي أبواب المعاملات والعقود بالنظر إلى هذه الأدلة ومأخذ الفقهاء في إجرائها على ظواهرها أو في تأويلها إلى غير ظواهرها وعندئذ نحتاج فيها إلى الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع الحديث المعروف الصحيحين الاستعاذة بالله من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحية والممات وفتنة المسيح الدجال واهره الأمر وعلى عمومه إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع ولم يقول جمهور الفقهاء في المذاهب الأربع إن هذا من واجبات الصلاة مع صريح الأمر به ويأتي بعض الفقهاء فيقول هذا واجب والدلالة فيه واضحة لقوله إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع فمتى حملنا هذا الأمر على الاستحباب فهو تأويل معنى التأويل أنه لا بد له من دليل فمتى لا يوجد دليل أو لا يصح أو لا يقوى يبقى القول بالوجوب هنا أقوى من غيره هذا مثال قال الجمهور بلى له قرائن ثم يبحثون عن تلك القرائن قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم أمر الله بالإشهاد عند كل بيع فلو اشتريت عود سواك بريال يلزمك الإشهاد وقارورة ماء بريال يلزمك الاشهاد كما تشتري عقارا بمليون تشتري سيارة بمائة ألف لابد من الاشهاد للأمر به فإذا قلت وليس على الوجوب بل على الاستحباب وهو المفضل في الشريعة توثيقا للحقوق وإثباتا للعقود قيل كما الدليل الأصل في الأوامر للوجوب وهذه قاعدة فإذا صرفنا أمرا عن الوجوب سواء في ذكر في الصلاة مثل الحديث إذا تشهد إذا تشهد أحدكم أو في عقد مثل وأشهد إذا تبايعتم تحتاج إلى قرينة فما لم يجد القرينة قال بالوجوب ومن وجدها أثبتها ثم أثبت أن هذا مما يقوى قال الجمهور باع النبي عليه الصلاة والسلام واشترى في قصص متعددة ولم يشهد ولا ثبت في الحديث أنه اتخذ شاهدا فدل هذا على أن الأمر لو كان واجبا ما تركه بل هو محمول على الاستحباب وقيسوا على ذلك أمثلة كثيرة جدا في الشريعة يتفاوت فيها نظر الفقهاء إلى الأوامر والنواهي والفاظ العموم والفاظ الإطلاق وكثير من الأمثلة التي مرت بكم أيضا لاستنباط الأحكام منها وهو متسع للنظر والدربة فيه كما أشرفت مظننته بعض الكتب الشرعية فقها وأصولا وآيات أحكام وأحاديث أحكام تكتسب بها الملكات أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا اللهم وفقنا للفقه في دينك في كتابك وفي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم واجعلنا يا رب من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين